حكمة بالغة، فما تون النظر، فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خشى عن أبصارهم يخرجون من الأدّادات كأنهم جراد منتشر، مطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مدنون وازددل فدعا ربه أني مغلوب فانتصل ففتحنا أبواب السماء بما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 إذا لفي ظلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشل سيعلمون غدا من الكذاب الأشل إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم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 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نديناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي وَنُذُر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي وَنُذُر